إن امهاتهم إلا الله وإلا جنحوا إنهم لا يقولون من كرم من القول وزوروا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير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 لا تجد قو يؤمنون بالله والجومآخر يَّ من ح الد صولهُ وَلو كانوا أبا أوم وَلو كانوا أبا أم أو أبناأَهم أو إخوانهم أو عشرتهم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 وَمَا آتَاكَ رسوله, رَسُولُهُ مِنْ خَيْلٍ فَاشْتَرِهِ وَمَا آتَاكَ رَسُولُهُ مِنْ بُيُوتٍ فَاشْتَرِهْ وَأَعْطِ الْقَائِمِينَ مِنْهُمْ أُجْرَتَهُمْ ۖ على يَكُنْ يشاء مُحْتَاجًا على مِنْهُ مَتَاعًا حَسَنًا ۚ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ ۖ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ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 والَّذينَ جاءوا مِنْ بعدِْهممْ يقولونَ ررببن فِيَّنا وَِإخخوااننَ الذيينَ سقون بالإمِ وَلا تَ لعَف قُلوا بِن غِلَّ للَّذِينَ آمنوا رَبنا إنِك رَأُوفُ الرحيم ألَمْطَوَ إلىِ الذينَ نافقوا يقولونَ لإخخواهمم الذيَ كفوا م من أهلِ الكتابلَ إن أخرِج لحُجََّ معكمم وَلاالُ فِيع فيِيكم أحدًا بد وَإِن قوتِْتُم لن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 وأنا أعلم بما أغفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويرسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون مصير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 يأَُه النَّبِجُ إذااجَ عَك الْ المؤمننةُ يُبااجِعنَكَ على ال يُشِْكَ باللهه شَيْء وَلَا يَسْقناَ وَلا يَزنينَ وَلَا يقُ النَّأَولادهُ وَلَا يَقُنأَولادهُ وَلَا يَأْتِينَ ببُهتالٍ يَفْرينَهُ بَن أيديِهَِّ وَأَجلُِ إَِّ وَلَا يعصينَكَ فيِي معروحٍ فَبيِيعهُ وَاستَأفِي اللههُ الن الله إن الله غَفُور الرحيم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 ق إنَِّ الْ المَوْةَ الذيَّ تَفغُونَ م مننْههُ فَإِنهُ مُلاطِكُمْ ثمُمَُّ رَّونَ إلىى عاالِ الْ الغَبِ والالشهَادَةِ فَيُنَبّئُكُم بماكُ تُمْ تَعملُون يا أَجّ الذيينَ آمعملوا إذانواذِيَ لِ الصَلَاتِ مِ يَومِ الْجُموعةِ فَعوا إى ذِكْرِ اللهَّ وَظضعُ بَيَْ ذِكُمْ خَيْرُ الَّكُمْ إك تُمْ تَعلَون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 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُفْلِكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّاؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ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 زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ يُبْعَثُونَ نَعَمْ وَلَكِنْ فِي غِبٍّ لَّوْ كَانَ الْغَيْبُ عِندَنَا لَمَسَّنَّا الْعَذَابَ إِذًا وَلَا يَذُوقُونَهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ وَعْدًا مَّوْعُودًا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجمع ذلك يوم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 وَلَا هِيَ يَسْنَمٌ مِّنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ اغْتَابَتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِنْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفغنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم